رحلة هادينا حمل الإسلام لنا نادينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا نادينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فسلام عن الدار في صحبه خير الابرار رحل السديك في صحبه جرت رحلة هذه حمل الإسلام.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 Реалта ухадина, памеал Ислямана натина, Ал